بسم الله الرحمن الرحيم العينه الاولى بتاريخ 8 مارس 2016 بسم الله ا اول شيء وش تخصصك الاساسي في البكالوريوس الدبلوم رياض اطفال اوكي يعني مو دارسه بكالوريوس سنتين وين فيه؟ كل خارجة طيب وكيف كنتوا تدرسون الـ كلية يعني عندكم تطبيق في الخارج؟ سنتين كانت مكثفة؟ ايه أوكي. طيب كم سنة ونتشتغلين في مجال رياض الأطفاء؟ كمعلمة؟ المعلمة ولا؟ المعلمة 24 معلمة لأربعة وعشرين سنة بديت على طول في التدريس؟ ولا لا على طول في الـ ما اشتغلت إدارة أو شيء؟ لا لا. ولا تدرجتي مثلا؟ ولا. مدرسة مثلا في رياض مساعد؟ على طول؟ امم اوكي يعني معلومه اساسيه يس. طيب قلت لي كم قلت طيب في التدريس نفس عضود درستي في نفس مجال الاطفال بالبداية بالتدريس ايوه اوكي طيب انت اخذتي برامج ودورات قبل كذا دورات المركز ايوه أي. شهرين ودورات عبير السالم وش وشي عبير السالم برضو تخدم المنهج الذاتي عن طريقة التعامل مع الطفلة تعديل السلوك التشجيع والمدح طيب تبع المينا عبير سالم هي الوزاره ولا جامعه اي تبع الوزاره طريق الوزاره تجيكم هنا ولا تروحون ما في شيء جاتنا فيه وفي شيء احنا رحنا له طيب من الاقدم حق دورات المركز المراكز ولا عبير سالم لا تقريبا يعني اخذتهم بنفس تقريبا السنه وفي لا ما اخذتها ب... اخذتها كده وقت عرفتي يعني من سنة آخر محاضرة حتى لها. آخر سنة. دورة. كم دوراتها تقريبا؟ خمسا يام. خمسا يام. طبعا تتركين الروضة وتروحين. سير فول تايم. يعني طول اليوم. طول ما دول. ترجعين الروضة ثانية. لا, لا, لا, لا, لا طيب. ما نتبدأ مثل ما كنت يطمعش. طيب من يقرر انك تحضرين البرنامج والدورات. انتي ولا؟ هم يجونا. خطاب. ما انت بغت تحضر دورتها في الساعة. آآ يعني لك الحرية môjh? Zala hlasaач je hlasov. Kopn Negative silá. Ľá to by má undεί כ tútor je potesperovať? To je ELK. Sádem mojhají je kurie OBZAS. Môjh? ��� od pár… Na soma si post rezervujú tvis su z Filtered tugs? od odp awake.š. noousノálco. hit na také pri coaches.ov. odp krige v Supportovане na odورov. Kapn kilometers tu lepší momo napaku a vopad.ó? Zaces ja, no kaže bom? اختارين انك تلتحقي فيها يعني المديره تجبرك لا ما في اجبار ما في احد إجباري لا إجباري طيب دوره تبغين السنه ما في المركز المركز كان تقري وشبه اجباري لازم يدور على كل المعلومات احنا رحنا كل المعلومات الروبه شبه اجباري وش كش لازم تروحين الدوره هذه واذا ما رحتي هالسنه لازم تروحين السنه اللي بعدها اه لازم تروحين بس اختاري الوقت طيب يربطون يربطون الدورات بترقيه الحافز ولا الترقيات بس انه عشان انت تطورين نفسك تطوير ذاتي <تصفيق> طيب لما تروحين ابدي لما بديتي تروحين انت سكنتي عندك دافعيه اقوى رغبتك في الروح قلت ولا تروحين عشان زميلاتك راحه ولا عشان على حسب الموضوع في موضوع يخدم لي انا ويخدم طفلي كمان هاجي انا احب اروح له او موضوع تحسين انك ما عندك قصور في منك لا المواضيع اللي قلت الدورات اللي ما حسنت فيد حتى لو كانت اجباري ممكن دول اي عذر يقبلوا ما يقولوا شيء اوكي طب بتكلم نفس البرنامج نفسه اللي 900 المحتوى نفسه في مقررات معينه زي مثلا مواد معينه تدرسينها مختلفه او كلها مقرر واحد في الدورات إيه؟ إيه في دوره حقته المركز الا كذا هي مقرر انا طبعا اللي يعنيني شيء المركز يعني هم أتف... المركز كذا مقرر مثل يعني... Yeah. Máte <doors> yeah. to pekne? Yeah, well, uh, uh, Áno. Yeah. Okay. Right? A čo je to za žiaľom? A čo je to za žiaľom? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, مو جدر اطفال ممكن تسلمنا المنهج في بالجامعه في الجامعه, الجامعة بدون نفس في المركز مم. بس تجديد مم. معلومات مم. ما جاب لكم جديد ما شفنا شيء جديد صراحه برامج جديده زي بواكر وزي غير ما جاب لا لا لا بواكر درجاتنا هنا طبقنا واحنا ما اخذنا اي دوره عنها كيف طبقتوا انتم اخذتوا على طول على يعني تمتعوا نفسكم ايوه مجا أحد شرح لكم علم أبداً، أنا جيت على طول منهج بواكير موجودة الروضة طبقتها معهم أنا علمت نفسي بنفسي، أنا جتهت بنفسي بنفسي عندكم شيء يسمى كتاب المعلم صح؟ عندكم كتاب <تصفيق> المعلم حق بواكير؟ بس كانت تجينا دكتور حيات الله يخبرنا يا حمد تعطيناها، أعطونا دو من حياته؟ حياته؟ حيات دهيم، حياتي دهيم حيات كانت تبع المركز وهي مستشارة وتعطي دوراتي وعطتنا الدورات عطونا دورات في في المركز كنا نروح يعني البواكير نفسه نروحنا يقول كده طبقتنا سنتين بس احنا ما اخذ انا اخذ دوره انا ما انا جيت معلمة اي عطوا طبقت بس احنا بدأنا نطبق ترى قبل ناخذ اي دوره بس الكتاب معلم اي جابولنا بس قالوا يعني عرفتي في بس طلعوا مجموعه بس المجموعه اللي قاعده تطبق تمشي في المنهج وهي ما تدري كلنا نمشي بالمنهج بس على ان على ان احنا من كتبه من ملازم ونشوفوا شلون معطينا منهج كتاب Nem si بنود في vinuť, vinuť, vinuť, vinuť. A na senno machadan, to uradzujem, že som sa začal tabakal bernamet, Kizira, málo ľudí. Ja nie som ani na gastinku, v tejto čúne, tak som si to nechal, že som to modifikoval, že som to tam dával, že som to tam dával. Alebo aký bol, هذا to je ono. Ale ja som to nevedel. Ale ja som to nevedel. Ale ja som to nevedel. Ale ja som to nevedel. Ale aj to, že to je ono. To je ono. Ale ja som to لما تر... لما تر... ارجع لها لما في برنامج أو في دوره او في يعطونك فكره عن اهدافها مسبقا الدوره اه لا ناخذ احنا رحنا الدوره اخذنا الاهداف وايش عن الدوره بشكل شفوي ولا بشكل خطي يعني يجيكم خطاب وفي الدوره واهدافها وبس بتقام في يوم كذا مع فلان ومده كذا واهداف الدوره كدا كدا يتوقع منها متوقع من المتدرب انه يكون بعد ما يجي من الدوره انه يعرف ويعرف معنى بس اسم الدوره, اسم الدورة ومكانها مكانها ما تعرفون اسم الدوره بس اسم الدوره ومكانها والمعلمه بس بس يعني ما عن المكان وايو اسمك عن الاهداف لما تروحين اخذ اعطيني عدى اخذ الاهداف aj keď som sa stretol s ňou, tak som sa stretol s ňou, keď som sa stretol s ňou. Nie, 4. Kriera? Áno. Ja som sa stretol s ňou a ja som sa stretol s ňou, A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 مواضحه يبقى اكيد انت عندك فكره عن الوحدات التعليميه اللي احنا نطبقها صح؟ اي موجوده اهداف عندنا بس الحين انا ما تحصلني معلومات اني اطلعها لك يعني ولا واحده يعني قيصتك زي ايش عشان نعطينا الجانب المثال مثلا وحده الماء صح عندكم وليش احنا طيب ايش كيف نربطها باهداف المجتمع السعودي عدم اسراف الماء عدم اسراف الماء. الماء في الحياة، استعمالات الماء ايش يعني تربطينها بالهدف بالهدف العام هدف العام بالهدف الديني والهدف الاجتماعي الهدف الاجتماعي إيه. كلها تكون متعلقه بالمجتمع السعودي إيه. إيه. آه. كل اهدافنا ماشيه على على نفس مم. الوحدات التعليميه ماشيه عليها وعن طرق التعليم تعليم للطفل في الروضه كذا طريقة صح والتعليم الوحدات تعليم الطفل في الروضر اللي هو التعليم مثلا المباشر ايه التلقين الذاتي ايه المباشر أي. أي. عندك فكرة كثيرة عنها وش اكثر طريقة تستخدمينها تحسينها مف... فعالة مفيدة معك مع اطفالك ان شاء الله خمس عشرين سنة صح؟ ايه ايه تعليم الذاتي ان شاء فلاشات ننزل برامج من اليوتيوب ما شاء الله الجيل هذا في فارق عن الجيل قبل عشرين سنة مم. Besor na džil, awal kan aktar talakke, li ma ilumatu, atkar sa. Natishura xe, natishura xe. Len džila, to sa rína, janifi, mum, xaxet, tarajer, degderina, ražu, tkallemu, mum, talakke, bes. Ula? Ula, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, jani, مسموح انه يجيبون لا ما جبنا اجهزه بس في البيت ياخذ اختك البيت معها الجهاز طيب انت في البيئه التعليميه هنا داخل الفصل تحاولين تكون غرفه الفصل ما تشتت الطفل مثلا لما تكونين في فتره الحلقه صح اكيد تحاولين تشدين انتباهه بالادوات اللي بالاساسات الحسيه معي هذا ما يساعدك انه الطفل ما يتشتت اللي يساعدني كثير على حسب بعد انت دورك المعلمه اي دور الاساسي المعلمه وشان تجذبينه الطفل عشان عديل. يكون مصطي لك أركز معك مم. أكثر طيب، احنا بارت جاء المركز نفسه بيئته التعليمية كمركز إيش الأش... الأش... الأشياء التي تحسينها فادتك أكثر أنت طبعا للأسف قلتيني أننا ما أخذنا غير محاضرات يعني ما كان في شيء اسمه ورش عمل لا، ما عشنا ورش العمل هذي ثم بناهم معي مم. بس إحنا كنا نجد محاضرة تلقي المحاضرة طيب وش الأدوات استخدمت المحاضرة بس شفاهي تقعد كده وتتكلم إيه شفاهي ما تاخد باوروينت ما تستخدم لا. روجكت ما أنت. تجيب وسائل ما تسويكم مقربات وتدقيكم شتاب المصورة إلا فيه الروبات فيه أنشطة تسويها السيرة اللي زي برش العمل يعني أي وإيه هذه عندما تتعندها فكرة معينة و تبقي متطبقونها إيه بورقة اكتبيها برده بكل شي بورقة يعني أحنا كافروا مع مسابقات في ورقه نفسها فيها حل اسئله او حل مشكله تسوي مشكله للطفل وندور اسئله بحلها ممتاز مم. ما تجيب لكم نماذج مثلا هذه حلوه شو اذا عشناها هذه شغله مفيده المح... هذه ايوه اي لكن انت تخف اكثر أيوة. طيب وما أه أه ما تعرض لكم مثلا نماذج للتجارب عالميه بالفيديو طيب هل ان يعني تستخدم ادوات إيه. تستخدم ادوات مات مات على, على حسب المحاضره نفسها في محاضرة كاتب و شاء الله عليها مرة حلوة لان ما انساها اما ديول الله لازا تسمعها عايش بكذا وسيلة اي و اعطيت المعلومة كأن تعايش الواقع مم. مم. يعني التجربة مم. تصير و تقول لك يالله تخير بس في اشياء ما تتناسب بس كلا البيئة نفسها بس كلا تقريبا في كل العالم تقول قاعدين يدرسون تحت الشجرة تمام مو مو مهي عندنا مكان اننا تحت الشجرة ونقعد نعطيهم معلومات عن الشجره يعني يجيك او قاعد يجيك وقت الربيع انا عندي مثلا في روضه ما في, في, ما في روضة. والجو ما يناسب ولا في بيئه مهيئه ولا مكان مهيئ ما يناسب انا برا يعني في ما الله خضار ويفرشون فرشه والشجر ويجلسون يعني شوف عندنا اقل حاجه احنا بمهار. نحتاج دوره مياه نطفي المستحي يستغنى عنها طباءه ما, ما في مويه ترى سبسن ما, ما في مويه بدورات الميه تناسب سن الاطفال هنا في الدوره ما في مويه لا ما مهيئه فيها ماء يجي مويه ما في مويه تنقط المويه عندها تنقط على المويه يعني شوش المبنى غيره. احنا يجينا احنا نعاني فعشان كذا احنا درسنا او احنا اللي اخذنا عليه والبيئه نفسها بالاداره ما حاولت تساعدكم عبو خزان عبو خزان كلموا الوزاره تعبه انت كانت تطلع عندنا ريحه مجاري المبنى غير ما وغير صالح انك يعني اللي انا اقول دورات وبيئه ما عندك مناسبه انك تروحي الدورات لانك يعني وكنا نشوف صور عن الدول اللي برا نظافه بطي انت تطمحون تفتحون دورات افضل يعني اكيد لو ان مبنانا هذا مبنى انا لو على يدي اقول ينهد وابني مره ثانيه هما للأسف اللي باني عشاس انها روضة بسمية ملاحق و... ولا فيها باب واحد ولا ما في أي قواعد السلامة حتى قواعد السلامة ما فيه قد صارت لكم حوادث يعني إحنا نريد ركز على الأطفال إحنا لنتعب واحدة قدام واحدة ورا تمشي سبق وحصار لكم مواقف حوادث لا الحمد لله ما صار ما صار جسلا الله من يوم طيب بعد ما, ما, ما تحضرين مهات مهات يا أخت بعد ما تحضرين طيب قلت لي انه ما اكثر شي فادك المحاضرات طيب التوقيت حق الدورة غير مناسب في المجمل ولا ايه لاني يكون وغالبية في النهاية في نهاية السنة في نهاية السنة يعني هم قصدهم انها نهيئ كل السنة الجديدة لا مم. مش اثناء لا مو اثناء او في بداية, بداية السنة ولا او في بداية السنة ممكن لكن في النهاية شو الفايدة منها شغلكم بس كيف يعني, يعني بيتشغلكم ما نخليكم تقدوم فاضين تحسين الحاصل يعني قصدك إذا انتهت فتت برنامج انتهت نشاطي مع الطفل وانتهت برنامج نخلاص قالوا والله حدورت والفعل صرف إجازة أيها وانتو لسه بدل إجازات بل إجازة يلا حين دورت حسن بعد دورت حسن حسن بعد دورت اليوم في خمسة أوه. أيام في ثلاثة أيام ما يعطوكم في الإجازات مثلا إجازة نصف السنة إجازة لاش ولا, ولا مركز فيه المركز فيه في بدايه السنة في النصف السنه يعني وفي في النهايه ولا في قبل مثلا قبل الدراسه باسبوع تعالوا فيه يعني ايه لا ما تتهيئين ما انت حياتي. قبل الدراسه باسبوع راح تروحون نرتب الفصل ننظم الفصل بالفص الصفيه وفي اعمالات هنا يساعدوكم في التنظيف ماني. واحده واحده في الروضه كلها صراحة. لا مقرأة مقرأة مبيئة مبيئة صراحه شفت شلون احضار لا مو بيئه مهيئه صراحه ولو مستوى م. اول بدا دائما الصنة. اصلا البيئه شهر اللي... كامل تقعدين يعني هم اطفال صغار توهم جايين يمكن يعرف الحمام بيته لمسحينه مكان جديد اكيد حتى الحمام ما في حدي يتم فيه ما في يعني مستخدمات يهتمون فيه ناظرون الاطفال المستوى الاول المعلمه ترهق تكلم هم قالوا ان الكل طفل مربع مقاسه من على كل طفل كله مربع متر في متر تقريبا هو لكل متر في متر او 2 في متر هذا لكل طفل هذا نظره قانونيا يعني شنو فصله وكم الفاصل يستوعب طفل المفروض 25 احنا 25 الطفل المفروض 24 ايوه يبغى هذا كم الفاصل 10 احنا 25 فاصل ماكسيمال 25 ايوه 25 ما في مره بعطوكم هذا <متحدث> يجرب كويس الفصل. هذا ما ياخذ الفصل ما يلا بعض الفصول ما تاخذ 18 فصل هذا اكبر بصل 25 بالراحه في فصل البصل اللي جنبه نفسه 18 15, 15, 15. 15. لا بس هنا ما يقبلون الا 16 لانهم مره مره نصاله بس حتى 16 كثير 16 كثير بالنسبه له اذا نص الفصل هذا طيب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 حقي تعبير السالم نوعا ما اللي اخذتها لاني تخدمي عشان كذا انا كنت احبس له عبير السالم ان شاء الله تظل معك وقت طويل طيب هي تخصص امم طيب وش التغيرات اللي عندك تحسين متعلقه نفسها طرق التدريس هل حاولت اغير من طريقه التدريس عندك ولا اعتمدتيها على نفسها طول 25 سنه طريقه التدريس ale في operátor, ktorý sa في نقل ho. في trelil, že ho len odstránil. Stretol sa s tým, že to bolo na Hedith, Fidio, svoj projekt, alebo na تصير انك لا لا تلفزيون لا حاجه لها ال تلفزيون عاده تستخدمونه بس بس بس من موب الموبايل الاجهزه هذا بروجيكتور يعني انا بحس ان الاجواء سوينا عندنا هسه يعني لان ما في ما ما في وفر ما عندنا بروجيكتور في ما انشرينا ما شرينا ما في طيب بالنسبه للمشاكل اكيد الطفل يكون عصبي احيانا الطفل يكون عنيد Hesit, الدورات هذه kvifta, كيف amul, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, kvifta, تبع الجامعه طبعا وزالت التجربه طبيعي مو جامعه ما ادري لا ما ادري اتوقع ان التوجيه هم اللي يجيبون النتائج تسوي دورات خاصه لها هي ترى فلوس اذا كانت الدوره بفلوس لا اطلع انا اصلا دورات خارج دوم اطلع لها صراحه طيب طبعا حسيت انك تطورتي بعد كل دوره تاخذينها و... اخر دوره اخذتيها قلتي لي قبل سنه صح نورة عمير السعلي مخدام هل تحبين تقولين شيء يظيفين مم. شيء؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم طبعا أنا حتى لا أتكلم عن روضة ولا عن التدريب أتكلم عن البرنامج والدورات مم. أنت بناحة البرامج والدورات شوفي الدورات حلوة الدورات حلوة ما أقول لك لا تجديد معلومات ترجع يعني تسكلك شوي عرفتي ترجع تحسن المستوى التفكير المعلمة بس يعني انت لو اخذتي واخذتي وما عندك بيئه مناسبه ما منها صراحه صح البيئه هي مهمه عشان انت ترجعي تطبقين اللي اللي انت اخذتي مشكوره الله يسلمك خير